وَإِن ماءةٌ خاقَت مِنْ بَهَا نُشزًا أَو إعْرَابًا فَل جُناحَ عَلَمَا فَل جُناحَ لَْهِمَاأَ يُصِْحابَينَهُ مَا صُلحَا وَصُحُخير وَُحظِرَةِ الأافُصُ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 وكان الله سميعا بصيرا